يا رب نفسي هفت مما ألم بها فزكها يا كريم أنت واليها همت إليك فلما أجهدت رنت إليك فحنت قبل حاديها يا رب نفسي هفت مما ألم بها فزكها يا كريم أنت واليها أنت همت إليك فلما أجهدت تعبانت إليك فحنت قبل حادها إن لم تجرني برشد منك في سفري فسوف أبقى ضليلا في الفلاتها يا مقبلا لحطام الدار يجمعه بالله هل سوف تبقى كي تبقيها ان لم تجلني برشد منك في سفري فسوف أبقى ضليلا في الفلاتها يا مقبلا لحطام الدار يجمعه بالله هل سوف تبقى كي تبقيها يا رب نفسي هفت مما ألم بها فزكها يا كريم انت وليها همت إليك فلما أجهد التعب. فحنت قبل حاديها اعمل لدارين غدا الرضوان خازنها والجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهبون والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيها اعمل لدارين غدا الرضوان خازنها والجار احمد والرحمن بانيها قصورها ذهبون والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيه يا رب نفسيها فاتم ألم بها فزكها يا كريم أنت واليها, أنت واليها همت إليك فلما أجهد التعبى إليك فحنت قبل حادها أما للفردوس تخطبها فمهرها طاعة لله باريها أما تهيأت للفردوس تخطبها فمهرها طاعة لله يا مما لما بها فزكها يا كريم أنت واريها همت إليك فلما أجهد التعبى هلت إليك فحنت قبل حديها